ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سحره فرعون لما عاينوا عصا موسى تبتلع جميع حبالهم وعصيهم خروا سجدا لله تعالى قائلين آمنا بالله الذي هو رب هارون وموسى فهداهم الله بذلك البرهان الإلهي هذه الهداية العظيمة وقد أوضح تعالى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقوله في الشعراء فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقوله فألقي يدل على قوة البرهان الذي عاينوه كأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين بالقوة لعظم المعجزة التي عاينوها وذكر في قصتهم أنهم عاينوا منازلهم في الجنة في سجودهم قال المؤلف أجزل الله مثوبته والظاهر أن ذلك من نوع الإسرائيليات وأطلق عليهم اسم السحره في حال سجودهم لله مؤمنين به نظرا إلى حالهم الماضية كقوله وآتوا اليتامى أموالهم فأطلق عليهم اسم اليتم بعد البلوغ نظرا إلى الحال الماضية كما هو معروف في محله والظاهر أن تقديم هارون على موسى في هذه الآية لمراعاة فواصل الآيات واعلم أن علم السحر مع خسته وأن الله صرح بأنه يضر ولا ينفع قد كان سببا لإيمان سحرة فرعون لأنهم لمعرفتهم بالسحر عرفوا أن معجزة العصا خارجة عن طور السحر وأنها أمر إلهي فلم يداخلهم شك في ذلك فكان ذلك سببا لإيمانهم الراسخ الذي لا يزعزعه الوعيد والتهديد ولو كانوا غير عالمين بالسحر جدا لا امكن ان يظن ان مساله العصا من جنس الشعوذة والعلم عند الله تعالى قوله تعالى قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل تعلمون اينا اشد عذابا وأبقى. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سحره فرعون لما آمنوا برب هارون وموسى قال لهم فرعون منكرا عليهم آمنتم له أي صدقتموه في أنه نبي مرسل من الله وآمنتم بالله قبل أن آذن لكم يعني أنهم لم يكفوا عن الإيمان حتى يأذن لهم لأنه يزعم أنهم لا يحق لهم أن يفعلوا شيئا إلا بعد إذنه هو لهم وقال لهم أيضا إن موسى هو كبيرهم أي كبير السحره وأستاذهم الذي علمهم السحر ثم هددهم مقسما على أنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلال يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا لأنه أشد على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح بخلاف قطعهما من خلاف فالجنب الأيمن يضعف بقطع اليد والأيسر يضعف بقطع الرجل كما هو معلوم وأنه يصلبهم في جذوع النخل وجذع النخلة هو اخشن جذع من جذوع الشجر والتصليب عليه أشد من التصليب على غيره من الجذوع كما هو معروف وما ذكره جل وعلا عنه هنا أوضحه في غير هذا الموضع أيضا كقوله في سورة الشعراء قال آمنتم له قبل أن آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين وذكر هذا ايضا في سوره الاعراف وزاد فيها التصريح بفاعل قال ادعاء فرعون ان موسى والسحره تمالؤ على ان يظهر أنه غلبهم مكرا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 وقوله في طه ولا اصلبنكم في جذوع النخل يبين أن التصليب في جذوع النخل هو مراده بقوله في الاعراف والشعراء لا اصلبنكم اجمعين اي في جذوع النخل وتعديه التصليب بفي اسلوب عربي معروف ومنه قول سويد بن أبي كاهل هم صلب العبدي في جذع نخلة فلا عظمت شيبان إلا بأجدعا ومعلوم عند علماء البلاغة أن في مثل هذه الآية استعارة تبعية في معنى الحرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح كلامهم في ذلك ونحوه في سورة القصص وقد أوضحنا في كتابنا المسمى منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز، أن ما يسميه البلاغيون من أنواع المجاز مجازة كلها أساليب عربية نطقت بها العرب في لغتها وقد بينا وجه عدم جواز المجاز في القرآن وما يترتب على ذلك من المحذور وقوله في هذه الآية الكريمة ولا تعلمون أينا أشد عذاب وأبقى قال بعض أهل العلم لا تعلمون أينا أي أنا أم رب موسى أشد عذاب وأبقى واقتصر على هذا القرطبي وعليه ففرعون يدعي أن عذابه أشد وأبقى من عذاب الله وهذا كقوله أنا ربكم الأعلى وقوله ما علمت لكم من إله غيري وقوله لئن اتخذت إلها غيري لاجعلنك من المسجونين وقال بعضهم لتعلمن أينا أنا أم موسى أشد عذابا وأبقى وعلى هذا فهو كالتهكم بموسى لاستضعافه له وأنه لا يقدر على أن يعذب من لم يطح كقوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين الآية والله جل وعلا أعلم واعلم ان العلماء اختلفوا هل فعل بهم فرعون ما توعدهم به او لم يفعله بهم فقال قوم قتلهم وصلبهم وقوم انكروا ذلك قال المؤلف رحمه الله واظهرهما عندي انه لم يقتلهم وان الله عصمهم منه لاجل ايمانهم الراسخ بالله تعالى لأن الله يقول لموسى وهارون أنتما ومن اتبعكم الغالبون والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية هذه الحلقة آملين أن تجمعنا بكم حلقات قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته